جرب جرب جرب جرب جرب جرب أن تختار ما تنظر إليه طوال يومك. لا تدع عينيك تفعلان ما يروق لهما. لا لا. بالطبع لا تغمضهما. لكن باستطاعتك أن تزيد من سيطرتك عليهما. تذكر دوما أنك محاسب فهل ستمنحهما فرصة إشقائك؟ ليس الأمر مستحيلا جرب جرب جرب أن تغض بصرك عن الحرام اليوم جرب جرب جرب جرب